حالياً عام تهم الفنانة حنين القصير بتصوير أغنية الجديدة على طريقة الفيديو كليب وهو من انتاج استوديو حيدر كيتارا ومن تنفيذ شركة روائع الفن لأخبار روائع من أمام الأوتان نحن أول واصلين لترتيج اول صفحة في كتابي تلمح ويدوب بعجان بس بجد النهار ده على كل خد وردة انا كنت عايزة من ده وفرح من غير حساب مبسوطه ومش هداري ولا خد الانبساط غيرت خلاص قراري وحددت الارتباط حبك ده اصله مهري وما حسيتوش من صغري رجعلي الفرحة ده غري مية وخمسين ايام Hello